عظم الله من الشيطان الرجيم Ya Qm neumə vardı أن يكتك بروح القدس تكلم الناس في المهد İzlediğiniz için Okay. Mm -hmm. وَإِذْ كُنْتُمْ ثُمَّ Let yeah. yeah. yeah. Oh Oh. <laughs> Bye. <makes noise> kan <Sessizlik> tan Bye. -bye. vaten kan en